يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدا ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام ولا آم من البيت الحرام يبتون فضلا من ربهم ورضوا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 إلا ما ذكّيت وما ذبح على النصب وأن تَسْقَسِمُ بالأزلام ذلكم فسقُو اليوم يَأْسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنَ اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فما نظُر في مخْمَصَةٍ غير متجانِفٍ لِإثمٍ فإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذينżyوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين يحل لكم الكتاب من قبلكم إذا تُومُ محسنين وَجُورًا هُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَوْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا سفر نوجاء أو جاء أحد منكم من الوائت أو لمصطن النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمم صعيدة طيبة فانصحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والذنكر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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين نذكر نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لين قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرض وعظتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطفل على خائنة منه وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا لَهُمْ لَا أخذنا ميثاقهم الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهَلْ مِنْ مُنْصِحٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافنا نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا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 أبي إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقاتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل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 في الأرض فسادا أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل آت قدر عليهم فعلمو أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهلوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفرون وأن لهم ما في الأرض جميعه ومسله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم قيامة ما تقبن منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أي وعديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعها يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا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 تولون من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين <تصفيق>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 مصدقاً لما من ومصدقا لما بين يديه من الدرات والله الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدرات وهدى ومعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا لك فبالحق مصدقا لما بين يليه من الكتاب ومؤمنت عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءت من الحق لكل يجعلنا منه شرعة ومدهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الخيرات كنتم فيه تختلفون والحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظلوفهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفع حكم الجاهل يبعون ومن أحسن من الله حبا لقوميون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى أغنياء فاعقوهم أغنياء فاعوا وأن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدلهم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مروا يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفجر أو أمرهم من عاده فيسلحوا على ما أسره في أنفسهم ناجم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جد أمالهم إنهم لمعكم حرقت أعبادهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عندي به فسوف يأتي الله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهلون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنار يؤديه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويبقون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الذين ادخلوا دينكم هزوا ولعدوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أوذيعكم رجم به والله أعلم بما كانوا يكذبون وترى كثيرا منهم يساعون في الادم والعدوان وهم الصح لذلك ما كانوا يعلمون لولا ينهون الربابيون والأحبار عن قولهم الادم والعدوان وهم الصح لذلك ما كانوا يصنعون وقولة يهود يدوم الله مظلوما غلت أيديهم وعين بما قالوا لن يداهم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن يَاقُوتٍ وَمِن ذَهَبٍ ۚ وَمَا يُوعَظُ إِلَّا مَن يَخْشَىٰ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة ولينجلوا ما أونزل إليكم من ربكم ولا من كثيرا منهم ما أونزل إليك من ربك كريانا وكفرا فلا تأس على الخون الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابعون والنصارى تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا كثير منهم والله فصير لما يعملون لقد الكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا ذنين إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن قَالَتْ كفر كَفَرُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا الْمَلَائِكَةُ إِلَّا رُسُلٌ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ بير لهم الآيات ثم انظر أما ينفذون قل أتعبدون منه للهما لا يقال لا يهلك لكم ضرًا ولا نفعًا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تروا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءهم قد ضروا من القبر أضروا كثيرًا وضروا عن سواء السبيل لعن الذين كفرون إسرائيل ربنا مع وما لنا لا نقول بالله وما جاءنا أنا من الحب ونقم وأيض خلا ربنا مع القوم الصالحين. لا يحب المعددين وكلوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالاً طيباً وَاتَّقُوا الذي أنتم اللَّهَ الذي أنهم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالدرب في أيمانكم وَلَا فيه يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارتوا وفعاً عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وبسوطهم وتحرير رقباً فمن لم يجد فصياه ثلاثة أيام وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنقوا هدعا لكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يطيع بينهم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويسردهم عن ذكر الله وعن الصلاة الآن كم متهون وأطيع الله وأطيع الرسول وحده فإن توليكم أعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا عبلوا الصالحات جناحهم إذا قيموا إذا متقوا وآمنوا عبلوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبونكم الله بشيء من الصيد ذنالوا أيديك معلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فلهم أعداه أليم يا أيها الذين آمنوا لا يطلقوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلك منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل, عدل منكم هديا ذلك ومتعبت أو كفارة من طعام مساكين أو عدل ذلك صياما الله أفرعا ما سنفوا من عاد فيانتقم الله لكم والله عزيزا مضوططان أحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحر معاكم سيد البحر ما تلتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشبون جعل الله تأبد البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شديد رقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاد والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قُلْ يَسْتَمِعُونَ قَوْلَكَ وَيُنْصِتُونَ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُؤْتِهِمْ أجرَهُمْ وَيَجْزِيَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسَرُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ اللَّهِ وَعَفْوِهِ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من لحيرة ولا سائبة ولا رصية ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم فعلوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آداءنا أولو كان آباء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما ينقصكم ما ينزل بكم من الله ارجوكم جميعا فمنبلغكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الوفاه حين الوصيه اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم ان ان كنتربكم في الارض واصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعض الصلاة فينقص مال بالله إن غدبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قرب ولا لكم شهادة الله إنا إلا إذا الل من الآثمين فإن عذر على أنهم استحقوا إثم فافرانيكم عليهم القاهم من الذين استحق عليهم الأولياني فينقص مال بالله لشهاداتنا أحق وهي شهاداتهما ومعدلينا إلا إذا الل من الآثمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم المفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسراء قال عاك إذ جئتهم عاك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأ آخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني لي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 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السماوات وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ